فَمَنْ أأَظْلَمُ مِن من كَذَبَ عَلَ اللهَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّيدِق إزْجَأَه لَيسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَل للِكَافِرين فَمَنْ أأَظْلَمُ مِن من كَذَبَ عَ اللهَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّييدِقِ إزْجَ اليس في جهنم ما مسوى للكافرين فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم ما مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند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 ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاث عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاث عبده ويخوفونك بالذين من دونه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 أليس الله بعزيز في انتقام ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام وَول إِن سَأْلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَدضَّلَ يَقولُل اللهَّ قُلْ الأأَخَرَأَْيتُمََّا تَدَعونَ مِن دُون اللهِ إن أرادَنَ اللهَّهُ بِذر إنْ أأَرادَ يَ اللهَّهُ بِضُطْلٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ أَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ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 أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ أَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَول إِن سَأْلتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَدضَ لَ يَقولُ اللهَّ قُلْأَفَرَأَتُم مَا تَدَعونَ مِن دُون اللهِ إن أَرادَنَ اللهَّهُ بِضُر إنِْ أَرادًَا يَلهَّهُ بِضُطْلٍ او ارادني برحمته هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه, ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه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 اامان يهدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها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 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا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 أَْ تَتحكُم بَيينَ عبادِكَ فيمَا كانوا فِيه يختْتلِفون قُلَِّهَُّ فَطِرَ السَّمواتِ وَالأَرضِ عَالمَ الْ الغيب والالشَّهادَ أَنْ تَتتحكُم بَين عبادِكَ فيِي مَا كانوا فِيه يختْتلِفون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 وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْدَلَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ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 وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدالهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا حولناه نعمه منه قال انما قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خير و لناه نعمه منا قال انما قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه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 قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ وَمَا هم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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وَاتَّبِعُوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بغتة وأنتم لا ان تقول نفس يا حسره على ما فرط ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين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 او تقول حين ترى العذاب لو أن لكره لو ان لكره فاكون من المحسنين او تقول حين ترى العذاب لو ان لكره لو ان لكره فاكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره لو أن لي كره فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بَل قَدجَأَتكَ آيات فَكَََّبَتَ بِهَا وَسْتَكْ بَغْتَ وَكُتَ مِنَكافِرين بَل قَدجَاءتكَ آيات فَكَذذَّبَتَ بِهَا وَسْتَكْ برَغْتَ مِنَ الْكافِرين وَيَوْومَ الْ القياامَةِ تَََّينَ كَذَبُوا على اللهَّهِ وَجُوهم مُسودَّه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة رجل المدهد ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازة لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقٍّ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقٍّ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ الله أولئك هم لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونْ أَعْبُدُ وَلاقدَدأوا حيَاءِ لَْكَ وَإِلَ الذيينَ مِن قَِكَ لإِن أشَكتَ لا يَحبَط عملُك لإِن أشَكتَ لاَا يَحبط عملكَ وَلَكًا مِنخاسِرين وَلاقدَداءوا حياءِ لَكَ وَإِلَ الذيينَ مِن قَلِكَ لإِن شَكْتَ لا لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فَنِلَّ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ فَنِلَّ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ فَنِلَّ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قدر الله حق قدره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 وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وَسَائِقٌ مِّنَ في السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا ونفخ في الصور فصعق من في, فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وموضع الكتاب وجيئ ابي النبين والشهداء وجيئ ابي النبين بينهم وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون واشرقت الارض بنور ربها وموضع الكتاب وجي ابي النبي والشهداء وجي بالنبيين والشهداء وقضى بينهم وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون واشرقت الارض بنور ربها وموضع الكتاب وجيء ابن نبينا والشهداء وَجِئَ آبَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عملت وَفت كل نَنفسْس م مِلَ وَهُو لَمُ بماَا يَفْعَلون وَوهوأَلَمُ بماَا يَفأَلون وَفت كل نَنفسْس ما عَملَ وَفَ كل نَنفسْس ما عَمِلَ وَوهو علم بماَا يَفعَلون وهو اعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وهو اعلم بما يفعلون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 يَتْنُونَ عَلَيْكُمْ يَتْنُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ وَصيقَ الذيينَ كَفرُُ إِلَ جَهَنَّ مَزُمَرا حتىََّ إِذاَا جَ أُهَا فُتِحَتْ أَبُابُهَا فُتِحَت أَبوابُهَا وَقَالَ لَهُم خَلْزَنَتُهَا أَلَم يَأْتِكُم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 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها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 قالوا بلا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم قيل ادخلوا جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين طيل دخول ابواب جهنم طيل دخول ابواب جهنم خالدين فيها, خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها, خالدين فيها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 حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وطال لهم خزنتها سلام وطال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين لا آمَنَ عَلَيْكُمْ فَبْتُمْ فَدْخُلُوها خَالِدِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وطال لهم خزنتها سلام وطال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربه إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها التَّائِذَ جَ أُهَا وَفُتِحَتْ أَبُابُهَا وَقَالَلَهُم خَزَنَةهَا صَلَ وَقَالَلَهُمْ خَزَنَةُهَا صَلَامُ عَلَْكُم طِبُتُمْ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 فَنَحْنُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَطَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا شَاءَ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 فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون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 مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَقُضِيَ بَنُهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين حامين حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تَنزِيلُ الكتاب مِنْ اللَّهِ العزيز الْعَلِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذُو الطَّوْلِ لَا إله إلا هو إليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب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 الله إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَخْرُجْكُ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوهُ وَجَادَلُوا, وجادلوا بِالْبَعْثِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كان عقاب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 فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حققت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما اغفر للذين تعبوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما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 اغفر للذين تعبوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم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 اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ان الذين كفروا ينادون لما الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا ثنتين واحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل قالوا ربنا امتنا ثنتين واحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فعتَرَفْنَا بذُنوا بِنَا فَهَل إِلَ خُروجٍ مِن سَبيل قالَاوا رَبنَا أَنَ التَّنَسْنَتَيْنِ وَأَحيَ تََسْنَتَْنِ فعْتََفْنَا بذُنُ بِنَا فعتَرَفْنَا بذُنُ بِنَا فَ إِلَ خُروجٍ من سبيل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 وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من منيب فادع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فَيُعِدُّ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ الْقُرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده لينذر يوم فَيُعَدُّ دَرَجَاتُ ذَلِكَ الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ وَيُعِدُّ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَنْزِلُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الله يَوْمَ التَّلَاقِ يوم هم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم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 وأنذبهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأنذبهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 يَّ مخ إِةَ الأأَعُونِ وَماَا تُخْف والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانو هم اشد منهم قوه واترا في الارض فاخذهم الله فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العطاب ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العطاب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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا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 أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولدعوا ربه إني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 وقال موسى إني عذت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم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 فَمَي يصرُرُونَ مِنْ بَأْسِ إَّهِ إِ جَأَنا قَا فِرْأَوْنُ مَا أُركُم إِللاا مَا أَرَ وَمَا أَهْدكُمْ إِلاا سَبلَ الرشاد يا قَوْمِلَُممُلْكُل يَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الأرضِ فَمَ يصرُرونَ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالُوا فِيكُمْ أَعُونُ مَا أَرِيَكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن فَمَي يصُرُونَ مِنْ بَأْسْ إلَّهِ إِ جَأَنا قَالَ فِرْْعأَوْنُ مَا أُركُمْ إِللاا مَا أأَرَ وَمَا أَحدكُمْ إِلَّا سَدِيلَ الرشاد وَقَالََّ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ إِّ أَقَافُ عَلَْكُمْ مِث لَ يَوْمِ الأأَحزَ وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ ذِي قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَنَ لَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَنَ لَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ وَنَظَرَ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ وَيَا قَوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ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 كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أبلغ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاعلطلع الى اله موسى وانني لاظننه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَبُّنَا إِلَٰهٌ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصحاب النار لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصحاب النار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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ فَمَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سوء وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ, النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا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 فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وإذ فَيَقُولُ في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لَكُمْ استكبروا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا إنا كل فيها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 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُ وَما دُعَاءُكَافِرينَ إَِّا فيِي بَل إِا لَنَ صُُسُ لَناَا وََّبِينَ آممَنُوا فِي الحياتةِ الدّي فِي الحيةِ الدَُّّ إِ لَنَ صُُرُسُ لَنَا وََّذينَ آمَنُوا فِي الحياتةِ الدُّني فِي الحياتةِ الدُّيا وَيَوومَ يَقومُمُ الأشْحَد إِنا لَنَ صُرورسُلَنَا وََّذينَ آمَنُوا فِي الحياتةِ الدُّني في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين مأذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم لا ينفع الظالمين مأذرتهم وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَهْرُتُهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلاقد آتنا مسلهُد وَأََسنابَن إسر الكت وَلاقد آتنا هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حق وَستَقْف الجْذًا بكَ وَصَبِح بحَمدِ رَبِّكَ بِالعَشي والْإِذك تَصْبِ إِ وَعدَ اللهَّ حَقُّ وَستَغْفِ لِذَ بِك وَستَقْف الجْذًا بِكَ وَوسَبِح بحَمْدِ رَبكَ بالعشي والإبكار تصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والاذكار ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخري وقال ربكم ادعوني استجب لكم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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُفْكُونَ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُفْكُونَ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 كَذَالِكَ يُفْتَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ كَذَالِكَ يُفْتَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بناء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ الذي جَعل لَكُم الْأَرطقَرَارَو وَسَّمأَبِنَا أَْ وَصَوَّرَكُمْ وَصََّرَكُمْ فَأَحسَنَ سوورَكُمْ وَررضَقَكُمْ مِنَ الطَبَ ذَلِكُم اللَّهُ رَبّكُمْ فَتَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممِين اللهَّهُ الذي جَعللَكُم الْ الأرطقَرَارَ وَسَّمأَابِنَا أَوْ وَصَوََّكُمْ وَصَووَكُمْ فَأَحسَنَ سوورَكُمْ وَررضَقَكُمْ مِنَ الطَبات ذَلِكُم اللَّهُ رَبّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين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 والَّذ خَلَقَكُمْ مِ تُرَابِ ثمَُّ مِنْ نُقُفَه ثمَُّ مِنْ نُقُفَة ثمَُّ مِنْ عَلََةٍ سُمَّا يُخْرِرجكُمْ طِفْلا ثمَُّ لتبلغوا أشدكم ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيَخًا وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نطفة ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ يَخْرُجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نطفة ثمَّ مِن نقَفَةثَُّ مِنْ لََة صُمَّ يُخِْرجكُم طفْلا ثمَُّا يُخْرِرجكُمْ طِفْلا ثمَُّ لتَبلغ شُددكم ثمُ لتبلغ أَشُدكُم ثمَُّ للتَكوا شيخَا وَمِنكُم مَّنْ يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ ولتبلغوا, وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رسلنا فسوف الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسنعلمون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسنعلمون اذ الاغلال في اعناقهم إ الأأَغْلانُ في أَحن قهٍِ وَسَّلَ سِل يصحبُ إذ الأغْلالُ ف أَن قِ إذ الأأَغْلانُ في أَن قم وَسَّلَ سِل بِ الأضلالُ فِي أَحْناقِهم وَسَّلَ سِل يُصحبُون فيِالحَمين سُمَّ فِي النار يُسجرَرون فيحَمين سُمَّ فيِي النار يُسجرَرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُن نَّدْعُو من قبل شيئا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ مِنْ دُونِ اللَّٰهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ مِنْ دُونِ اللَّٰهِ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 ذالكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخول ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ودخول ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر إن وعد الله حق إِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ نَقَصَصُ من عَلَيْكَ مِنْهُم مَّلًّا من لَّمْ نَقُصَّصْ عَلَيْكَ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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها وَمِنْهَا تأكلون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 وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته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 فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فَلََّا رَأوْ بَأْسَّنَا قالَاوا آممَن بِلَّ يِ وَوحدَهُ وَكَ صَرنَّ بِمَا كَُّ بِهِ مُشْكِين فَلََّا رَأوْ بَأْسَنَا قالَاُوا آممَنََّا بِلَّانِ وَحدَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ فَلََّا رَأوْ بَأْسَنَا قالَاُوا آممَنَّ بِلَّ يوحدَهُ وَكَفَرننا بِمَا كَُّا بِهِ مُشِْكِين فَلَمْ يَكُ يَ سَعْهُمْ إمَانُهُمْ لََّا رَأَو بَأسَّنَا سُنَّكَ اللهَّهِ الَّ قَد خَلَتْ فيِي عبَادِه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 بسم الله الرحمن الرحيم حم حم حم تنزلون بسم الله الرحمن الرحيم تنزل من الرحمن الرحيم تنزل من الرحيم. كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا فَأَعْرَضَ أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وَمِن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه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 الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ الَّذِينَ لَا يؤتون بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ان انكم لا تكفرون بالذي خلق العظام في يومين وتجعلون وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها, وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سَوَّى النِّسَاءَ إِلَيْه وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ صَلْصَالٍ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أيام سواء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 مَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَخَالَلَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيًا نُّطْفًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا اِسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتْيُعْطَاهَا أَمْ كَرِهَهَا قَالَتْ أَتَيْنَا استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتها قوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في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 فقضاهن سبا سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فَإِنْ أَعْرَضُ فَقُلْ أَ دَرْتُكمُم صاعقَ فَقلْ أَذَرْتُكُمْ صاعِقَة مِثْن صاعِقَةِ عَ وَسمَمُ فَإِن فَقُلْ أنأَذَرْتُكُمْ صعقَة ممثل صاعقَةِ عَ وَسَمُ فَإِنْ أَعْرَضُ فَقُلْ أَ دَرتُكُم صاعق فَقُلْ أَادَرْتُكُمْ صاحِقَة مِثْنَا صاعِقَة عَ وَسَمُ فَإِن أَعْرَضُ فَقُلْ أَ دَرْتُكُمْ صعقَة ممثل صاعقَةِ عَ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ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 إذ جاءتهم مِنْ من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون إِتَّتَ أَتُمَّ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَهُ شَاءَ رَبُّنَا لَئِنْ أَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا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 ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم اَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يكسبون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 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَحُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَحُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَحُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم وَأَبَصَارهُم وجُودُهُ بمَا كانَوا يَعملون حتىََّ إذاِذَا مَا جَ أُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم وَأَبَصَارهُمْ شَهِدَ عَلَيهِم سَمْعُهُم وَأَبَصَارُهُمْ وجُودُهُ بِمَا كانَوا يَعملون حتىَ إذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُم وَأَبَصَارهُم شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم وَأَبَصَارُهُمْ وَجُودُهُ بِمَا كانَوا يَعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا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 قالوا أَطَقَنَ اللهَّهُ الذي أَ تَقَكُ شَيْئ وَهُو خَلَقَكُمْ وَهُو خَلَقَكُمْ أَو وَلَ مَقوتِ وَإلَيْهِ تُْرجَعون وَمَاكُمْ تُمْ تَسْتَتِرونَ أي يَششهَدَ عَلَْكُم سَمكُمْ وَلَا أَبَصَارُكُمْ وَل جُلودُكُم وَلا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن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 وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَضَلَّكُمْ أَضَلَّكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أضاقكم فأصبحتم مِنَ الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعفوا فما هم من المعتبرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَسْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُولَهُمْ فَزَيَّنُولَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ قَدَرْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَطَّبْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنَ, قبل من الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَطَّعْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وَقالَا الذيَ تَخَرُوا لَا تتسْمَعُوا لِهذ القُرآنِ وَْغَوْفِيهِ لعَكُمْ تَغْلِبون وَقَاَّنَ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 ِكَ جز أعدَ إِه أََّارُ لَهُم سنه دَار خُلذِجَز بِمَا كانَوا جز بِن كانَوا بآياتِنا ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ ۗ أَنَّ النَّارَ لَهُمْ سِجًّا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا جزاء كانوا بآياتنا يجحدون ذَلِكَ جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء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 تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون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 نُزُلَم غَفُِق وَحي نُزُلَم غَفُِق وَحي وَمَنْ أَحسَنُ قَوْلَم مَنْ دَائلَ اللهَّ مِن دَائلَ الله وَامِلَ صَانِحَا واعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ممن دعا الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا ممن دعا الى الله من ندعى الى صالحا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 فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا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 وَإِنَّ مَا يَنزَغُ نَكَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ وَإِنَّ مَا يَنزغُ نَكَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالليلِ يُسَبِّحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهَارِ وَهُمْ لا يَسأََمُ فَإِن استَكبرَوا فََّذينَ دَرَبِّكَ يصَبِّحونَ لَ بالِاللي يُسَبِّفونَ لَ بالِالليْلِ وََّهارِ وَهُمْ لا يَسَمُ فَإِن استَكبرَرُوا فََّذينَِ دَ رَِّكَ يسَّحونَ لَ بالِالليْ يُسَّحونَ لَ بالِالليْلِ وََّهارِ لا يَسْأَمُ وَمِنْ آغااتِهِ أَنكَ تَرَ الْ الأرْرضَخشِ إِذَا أَن زَلنَّ عَلَيهَا المَا أَتَذَّت وَرَبَت إِ الذي أَحياهَا لَ مُحي المَووتَ إِهُ عَلَ كلُِّ شيءَيئ قَدك وَمِنْ آنَاتِهِأَكَ تَر الْ الأْرضَ خش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 أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 إ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أَهُم لكتاب عزيز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 ما يقال لك إلا مَا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.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 أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 وَمَا رَبّكَ بِضَلَّ مِ للِعَبيد مَنْ مِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَام أَثَعَلَهَا وَمَا رَبّكَ بِضَلَّ مِ للعَبيد من عَمِلَ صَالِحًا فَلَِفْسِهِ وَمَنْ أَس أَثَلَيهَا وَمَا رَبّكَ بِضَلَّ مِ